الاحسان للانتاج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع تقدم ل ك ا الحمد、لكم. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أ م ا بعد معاشر المسلمين فاتقوا الله جل وعلا قوموا بما أ م ر ك م به وذروا ما نهاكم عنه ع ظ م و ا شعائر ا ب ا ل ل ه ورسوله و الكتاب الذي نزل على رسوله و الكتاب الذي أ ن ز ل من قبل أ ي ه ا المسلمون إ ن من أ ص ل الدين بل الدين مبناه كله على كلمتين ع ظ م ت ي ن هما أ ص ل الدين و أ س ا س ه ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و ش ه ا د ة أ ن م ح م د رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم فلا بد من ا ل إ ق ر ا ر مع اليقين والقبول والتصديق و ا ل إ خ ل ا ص و ا ل م ح ب ة ل ك ل م ة التوحيد لا إ ل ه إ ل ا الله فلا يعبد إ ل ا الله ل أ ن ه الخالق الرازق الرب له ا ل أ س م ا ء الحسنى وصفات الكمال منزه عن كل نقص ومثال لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم ولا بد أ ن يعبد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عباده م ق ب و ل ة ولا تكون ص ح ي ح ة إ ل ا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشهد أ ن ه رسول الله حقا وصدقا أ ر س ل ه الله عز وجل إ ل ى الثقلين الجن والانس إ ن رسالته ع ا م ة وان رسالته ش ا م ل ة و خ ا ت م ة الرسالات لا بد من تعظيم دينه ولا بد من ا ل أ خ ذ به وترك ما ا ل سواه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ه من الخاسرين لا بد من محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه دينه وشرعه لا بد من توقيره وتعظيمه لا بد من تقديم محبته على م ح ب ة كل إ ن س ا ن وكل خلق الله أ م ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أ ح د ك م حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ه من والده وولده والناس اجمعين وهذا يقتضي أ ن تحبه و أ ن تقدم محبته على م ح ب ة كل مخلوق ويقتضي تقديم دينه وشرعه ويقتضي طاعته فيما أ م ر وترك ما نهى عنه وزجر وتصديقه بكل ما أ خ ب ر صلوات ربي وسلامه عليه يقتضي الدفاع عن دينه يقتضي محبه سنته ونشرها وترك الابتداع في دينه إ ن أ ه ل ا ل إ س ل ا م ق ا ط ب ة ليحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما كل من في قلبه دين و إ ي م ا ن ان ضعف أ و ق و ه فلا بد أ ن يكون في قلبه م ح ب ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي أ ن يفديه و أ ن يقدم دينه وشرعه ولا يحب أ ن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ك ل م ة أ و فعل بقول أ و فعل أ م ا علمت أ ي ه ا المسلم أ ن الله جل وعلا قد دافع عن نبيه صلى الله عليه و سلم بكلامه الشرعي في كتابه و بكلامه ا ل ق د ر ي يقول للشيء كن فيكون لما وصف المشركون رسول الله صلى الله عليه و سلم بالكذب أ و ب أ ن ه شاعر أ و ب أ ن ه مجنون مدحه الله جل وعلا واثنى عليه ونزهه عما يقول المشركون وما صاحبكم بمجنون ولا بقول شاعر وانك لعلى خلق عظيم تولى الله جل وعلا الرد على من نارا رسول الله صلى الله عليه وسلم او اذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما اذن بعقوبات في هذه الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة على من آ ذ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أ ل ي م وقال عز من قائل إ ن شانئك هو ا ل أ ب ت ر إ ن العقوبات لتحل بمن آ ذ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى والله قد ذكر ا ل أ ك ا ب ر من علماء ا ل أ م ه امرا يهيد على غير القلوب من ج ه ة ويبعث على الاستبشار من ج ه ة وذلك ان قاده من هذه ا ل أ م ه كما حكى العلامه ابن ت ي م ي ة رحمه الله يواجهون أ ع د ا ء ا ل م ل ة في ساحات الجهاد في سبيل الله والقتال فيستعصي ا ل أ م ر على المسلمين ويتحصل الكفار بحصولهم ويجد المسلمون م ش ق ة ف إ ذ ا سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ن ت ل ا ت قلوب المؤمنين غيظا على سبهم ل أ ع ظ م رجل وخير رجل على هذه ا ل أ ر ض وفي هذه الدنيا كلها ما خلق الله عز وجل خلقا أ ك ر ب عليه من نبيه صلى الله عليه وسلم قالوا ف إ ذ ا سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا استبشرنا بفتح الله جل وعلا ونصره نعم استبشرنا بنصر الله جل وعلا وفتحه يؤجل الله جل وعلا ا ل ع ق و ب ة على المشركين ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاقد الذين سخروا, فحاق سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ف أ ن ز ل الله جل وعلا فينزل الله جل وعلا عقوبته على من يستهزئ ويسخر برسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت, من قبلك. ولقد كذبت رسل من قبلك فحاقد الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واعظوا حتى جاءهم نصرنا ك ذ ا يخبر الله جل وعلا أ ن ه وجد من ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة من كذب برسول الله يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه بصبر ا ل أ ن ب ي ا ء من قبل و أ م ر ه بالصبر ثم جاء نصر الله جل وعلا أ م ا قال في كتابه انا كفيناك المستهزئين وقال ان شانئك هو الابتر والشانئ هو المبغض وفي هذه الدنيا مواقف جرت وتحققت مره هم أ ب و جهل ب أ ن يهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت وقد هيجه أ ه ل الشرك على ذلك فذهب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال منه و إ ذ ا بالرجل يرجع القهقرى مذعورا ر أ ى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خندقا من نار و ر أ ى أ ج ن ح ة أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن أ ب ا جهل لو تقدم على ذلك لتخطفته ا ل م ل ا ئ ك ة ولذلك أ ج ر الله عقوبته عليه يوم بدر فقتله من قتل ومات ذليلا عليه الصغار وما أ ح س ن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الذل والصغار على من خالف أمره كتب ا ل ل والصغار على ذ م ن خالف أ م ر ه جاء رجل وقد وجد ف ر ص ة والناس مشغولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استظل بظل ش ج ر ة وقد وضع سيفه فجاء الرجل فاخترق السيف فقال يا محمد من يمنعك مني ف أ ج ا ب النبي صلى الله عليه وسلم إ ج ا ب ة مؤمن بربه قد وعده والله يعصمك من الناس فقال الله الله يعصمني منك لم ترتعد له ف ر ي ص ة ولم يخف ولم يبد قلقا بل كان م ك م ئ ن ا ثابتا ساكنا ف إ ذ ا بالرجل يرتعد فسقط السيف من يده ف أ خ ذ ه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من يمنعك مني و إ ذ ا بالرجل يلتمس المعاذير و يذكر العفو و نحو ذلك فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ن ا كفيناك المستهزئين إ ن أ م جليل لما هجت رسول الله صلى الله عليه و سلم و أ ت ت إ ل ي ه وقد سمعت ق ر آ ن ا فيها وفي زوجها تبت يدا أ ب ي لهب وته إ ل ى أ ن قال و ا م ر أ ت ه ح م ا ل ة الحطب في جيبها ح ب ل من مسد جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى جنبه أ ب و بكر رضي الله عنه ما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ت س أ ل أ ب ا بكر أ ي ن مذمم لم تقل أ ي ن محمد كفى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فلم تذكر اسمه محمدا ولكنها أ خ ب ر ت أ ن ه ا قلت دينه و أ ن ه ا عصت مذمما و أ ن ه ا ردت أ م ر ه ودينه فكفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم تذم مذمما ولا تذم محمدا وهكذا نجد في هذه ا ل أ ز م ن ه من يرسم رسومات أ و يجري أ ف ل ا م ا فوالله أ ت و ا بصور ا ل ليست ص و ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ض ل ه م الله عز وجل فوالله ما أ ص ا ب و ا شخصا و إ ن قصدوه قصدوه وقصدوا دينه هذه ح ق ي ق ة لكن والله من مدافعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أ ن أ ت ى القوم بشيء والله لا ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالتمثيل من لا خلاق عنده ولا دين ولا أ م ا ن ة ولا مروءه ولا خلق ولا شيء قوم غ ا ي ة في السفه والظلام وفي البغض لدين الله و ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ما أ ح ر ا ه أ ن ينزل الله جل وعلا عليهم عقوباتهم ا ل ع ا ج ل ة اللهم أ ن ز ل ه ا عليهم أ ي ه ا المسلم والله و ص ف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ليس ص ف ة له فلا وافقوا صورته ولا وافقوا خلقه ولا دينه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان رحيما كان قويا كان حليما كان شجاعا كان كريما ج ا ل ع ا ل ل أ خ ل ا ق ا ل ح س ن ة كلها لما وجد ح ن ر ة أ ر ض ي ت في صغار لها كره النبي صلى الله عليه و سلم ذلك و ما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين أ ي ه ا الناس إ ن ن ا والله من على هذه المنادم لننكر ما يصدر تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوء و أ ذ ى ولا بد لكل مسلم أ ن يتخذ من ذلك موقفا ان يضرب ذلك وان يرده وان ينكره و أ ن يقوم كل بما في وسعه من شرع الله جل وعلا ودينه فوالله إ ن نصر الله جل وعلا لات ووالله إ ن م ا كتب من ذل اليهود ل أ ن الذي نعلم من دسائسهم أ ن ه م وراء ذلك كله علنا أ و خ ف ي ة و س ي أ ت ي يوم يشفي الله فيه صقوره ب ا ل إ ي م ا ن إ ذ س ت أ ت ي م ق ت ل ة ع ظ ي م ة يقاتل المسلمين فيها اليهود والله إ ن ذلك لاتم حتى يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم وراء اليهود تعال تقتله إ ل ا شجر الغرقت س ي أ ت ي ذلك وقريبا إ ن شاء الله تعالى أ ي ه ا الناس عليكم ب م ح ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه و غ ض من أ ب غ ض هذا الدين وتناول الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بما يحاول استنقاص قدره صلوات ربي وسلامه عليه أ ق و ل ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله حق حمده و صلاه و سلاما على من لا نبي من بعده و على آ ل ه و صحبه أ م ا بعد معاشر المسلمين فمن أ ر ا د أ ن ينصر رسول الله صلى الله عليه و سلم فعليه ب ج م ل ة أ م و ر ش ر ع ي ة لا بد منها و ا ل م س ت ث م ر مثل هذه ا ل أ ح د ا ث حتى ننهض و نقوم من رقدتنا ونومتنا الطويله الممله من ذلك ان نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما يقتضي ان نقوم بدينه ان نطيع امره ان نترك ما كان خلاف الشرع والدين قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يعبدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فيا ايها الناس ع د و ا الى هذا الدين ف أ و ل النصر بعد الشهادتين ان تقوم بحقوق الشهادتين م ح ب ة لدين الله ونصرا لدين الله فوالله لن ي أ ت ي نصر الله ل أ ق و ا ل ز ع م م ح ب ة رسولهم صلى الله عليه وسلم و ي خ ا ل ف و ن ه في أ خ ل ا ق ه في د ي ن ه في عقيدته في العبادات والمعاملات ولا ب د ل ي ان أ ذ ك ر أ م و ر ا تجري في بلاد المسلمين تتقطع ن ي ا ت القلوب ح س ر ة و أ ل م ا على ما يستر من الكفار و في بلادنا من يروج لعقائد ف ا س د ة و ي ط ع في دين ا ل إ س ل ا م هنالك من ي أ ت ي بذرائع الشرك من تعظيم غير الله جل و علا و دعاء غيره و الذبح له و من الناس من يزعم أ ن ه ي أ ت ي بشرع أ و ت ي ه إ ل ه ا م ا أ و ملاما هذا ليس من دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يقول إ ن ه لا يريد حكما شرعيا في هذه البلاد لما فيها من و ح ش ي ة أ و نحو ذلك هذا من أ ع ظ م ا ل أ ذ ى لدين الله ولدين رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يزداد العجر إ ن وجدنا في بلادنا في بعض الكليات ا ل خ ا ص ة من يمنع ا ل م ر أ ة من اللقاء هذا موجود ل ل أ س ف حتى ممن يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما يغضب عندما قامت فرنسا ب م ن ع الحجاب وهذا في بلدنا موجود من تمام م ص ر ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يتوقف هذا الرجل عن فعله و أ ن تتدخل ا ل د و ل ة لمنعه من مثل هذا الفعل واخرون يروجون لنشر ا ل و ا ق ع الذكري حتى تشيع ا ل ف ا ح ش بين المؤمنين واخرون يروجون للمخدرات إ م ع ا ن ا في صرف الشباب عن الجاده والهدى و ا ل ق و د والركون إ ل ى هذه الدنيا أ ن و ا ع من الحرب ا ل م و ج ه ة تجاه المسلمين تمزيقا لبلدانهم و ن ص ر ا ل ل ف ا ح ش ة و ا ل ر ذ ي ل ة ولما يقعد بهم عن المطالب ا ل ع ا ل ي ة من نشر المخدرات وما يبثونه في أ ج ه ز ة ا ل إ ع ل ا م مما يفسد العقائد والعبادات والقيم و ا ل أ خ ل ا ق إ ن ه ا حرب ع ظ ي م ة ستتداعيكم ا ل أ م م كما ت د ا ع ا ل أ ك ل ة إ ل ى قصعتها قلنا ا ر من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال لا أ ن ت م يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع ا ل م ه ا ب ة من صدور أ ع د ا ئ ك م منكم ويقذف في قلوبكم الوهن ق ا ل و م ا الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا و ك ر ا ه ي ة الموت من أ ر ا د نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ع ز ا ز دينه فعليه ب أ ن لا يركن إ ل ى هذه الدنيا و أ ن ل ا يوالي أ ع د ا ء ا ل م ل ة والدين بل لا بد أ ن تمتلئ القلوب بغضا عليهم لا يوالون لا يؤيدون لا تنخرط في أ ح ز ا ئ ه م ولا في من يعاونهم ولو انتسب إ ل ى ا ل إ س ل ا م بل لا بد من تمام البغض ي ومن ك م ن المعاداه ان تهجرهم وما هم عليه مما يختصون به من ج ي ن وخلق و ع ا د ة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ي ا ر و ن ب ا ل ن ع ر و ف و ي ن ه م عن المنكر ويؤمنون بالله ف أ ه ل الايمان ي و ا ل بعضهم بعضا وكلهم ي ب غ ط و ن الكفر هذا إ خ و ا ن ي من نصر رسول الله صلى الله عليه و سلم و في ثنايا ذلك علينا بالعدل معاشر المسلمين نعم أ س ا ء من أ س ا ء و ظلم من ظلم و لكن جعل الله جل و ع ل ى ا ل ع ق و ب ة على من يظلم لا على كل أ ح د إ ن العلامه م ن كثير رحمه الله ذكر في بدايته و نهايته في كتاب ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة ظلم الكفار من النصارى على بلاد المسلمين و في بلاد المسلمين نصارى هم أ ه ل ذمه و لكنهم لم ي ع ا م ل و ا النصارى من أ ص ل دينهم فلما تمكن المسلمون من رد عدوان النصارى قام بعض أ ه ل ا ل إ س ل ا م بظلم النصارى الذين لم يظلموا و كانوا أ ه ل ذ م ة ف أ ن ت ر ذلك ا ل ع ل ا م ة ابن كثير رحمه الله و ر أ ى أ ن ه لا بد من العدل ان نعطي كل حق لحق حقه فهم أ ع ط و ن ا ج ز ي ة فلهم ذ م ة فلا نعتدي ع ل ي ه و ما دام على حالهم فهم على حالهم شرعا فهذه ا ل ا م ة أ م ة عدل أ ق و ل لا تنسوا في غمار ذلك مع ق و ة الرد على اليهود والنصارى لا تنسوا العدل فوالله قد نخاطب أ ق و ا م ا منهم لا ع ل ا ق ة لهم بما يجري أ ع ن ي من مجتمعاتهم وشعوبهم نخاطبهم ونبين لهم حسن ا ل إ س ل ا م ونبين معاشر المسلمين أ م ن ا والله ديانه لا نؤذي موسى ولا عيسى عليهم الصلاه والسلام فهم أ ن ب ي ا ء الله ورسوله فنطالبهم ب أ ن يقفوا على ما عندهم من بشارات بالنبي الخاتم محمد عليه الصلاه والسلام نبين ا ل ع ل ا ق ة بين ا ل أ ن ب ي ا ء خ ا ص ة ا ل ث ل ا ث ة محمدا عليه الصلاه والسلام وموسى وعيسى عليهم الصلاه والسلام نبين ما في دين ا ل إ س ل ا م أ م ا ر أ ي ت م في أ ح د ا ث الحادي عشر من سبتمبر كيف اتجه كثير من الغربيين ب د ر ا س ة ا ل إ س ل ا م فهل يمكن أ ن نستثمر هذا الحدث لننوع خطابنا من كان ظالما خ و ط ب بما يستحق ومن كان جاهلا وفيه شيء من ا ل ر ق ة خاطبناه خطابا بحيث نستميله علينا ولا نكثر من أ ع د ا ئ ن ا و أ ن نحاول أ ن يستجيب ل ج ي ن الله جل وعلا فبعد النصارى ربما سمع شيئا من المنزل في ؤ م ن وفي القصص وفي السير برهان ذلك بل وفيه أ ي ض ا جزاء من يظلم و ي ذ ب ه إ ن كسرى لما جاءه كتاب النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام مزقه فدعا ل ن ب ي صلى الله عليه و سلم عليه فمزق الله ملكهم فلم تقم لهم قائمه أ م ا هرقل عظيم الروم فجاءه كتاب النبي صلى الله عليه و سلم ف أ خ ذ و ق ر أ ه حتى كاد ان يسلم و من عجيب ما ذكر العلماء ذكر ابن حجر عن السهيل ي رحمه الله أ ن ه بلغه عن بعض أ ح ف ا د ا ل ع ا ئ ل ة ا ل م ا ل ك ة من النصارى أ ن ه م حفظ و ا كتاب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في شيء من ذهب وقال و ا لا بد أ ن يحفظ حتى يحفظه ا ل ك ه م لما مزق كسرى ا ل س ر و ا ن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق الله بكره فهل نستبشر و ب أ ن يمزق الله جل وعلا ح ق ب ا و م ن ك من يبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم نعم نستبشر بذلك و إ ن أ ج ل ه م لقريب إ ن شاء الله نعم إ خ و ا ن ي لا نظلم ولا نبغي ومن تمام نصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب ما ذكر من محبته وتقديم دينه و ا س ت ب ش ا ل النصر و ا ق ا م ة العدل و ا ق ا م ة الدين ا ل د ع ا ء على من ظلم و تجبر و اعتدى ندعو عليه فلس أ الله جل و علا أن ي ج ز ي من أ س ا ه رسول الله صلى الله عليه و سلم جزاء ع ا ج ل ا ب أ ن ينتقدم الله منه و من ماله و وقف بجانبه من كتاب أ و من دول وشعوب ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يحل عليهم عقوباته و أ ن يعجل بهزيمتهم و أ ن يعجل بنصر المسلمين أ ي ه ا المسلمون نستثمر الحدث كذلك كما أ ش ر ن ا سابقا ب أ ن نفوت ا ل ف ر ص ة على أ ع د ا ء ا ل م ل ة ك أ ن ي أ س ت ش ع ر أ ن اليهود يحاولون كل م ر ة أ ن يثيروا المسلمين ف إ ن سكتوا زادوا من هجومهم و إ ن ردوا ربما استثمروا الرد خ ا ص ة إ ن وجد بعض الاعتداء على من لم يظلم ولم يبغ ي فيثيرونها حربا من ج ه ة أ خ ر ى فاخاطب كل أ ه ل ا ل إ س ل ا م ب أ ن يكونوا حذرين و أ ن يكونوا على ي ق ظ ة و أ ن يكونوا على فطنه و أ ن ي ف و ت ا ل ف ر ص ة على اليهود المجرمين المثيرين للفساد في ا ل أ ر ض والمهيجين للفتن والحروب مع الوقوف ب ق و ة مع هذا الحق مع الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا بعد ف إ ن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م وبارك على محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م انك حميد مجيد وارض اللهم عن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن وعن التابعين وعمن ن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين اللهم نصرك المؤزر اللهم نصرك المؤزر اللهم نصرك المؤزر للاسلام و أ ه ل ه اللهم من ا ذ ا ك و ا ذ ا رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم عليك به انزل عليه عذابك الاليم اللهم اقطعه اللهم اقطعه اللهم اقطعه اللهم اجعله ع ب ر ة للعالمين اللهم و ج ع ل ه عبره للعالمين اللهم انك لتنتصر لرسولك صلى الله عليه وسلم اللهم فانتصر له واشف صدور قوم مؤمنين اللهم وردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا ً اللهم حبب إ ل ي ن ا رسولك صلى الله عليه وسلم واجعلنا من جنودك المخلصين نقوم بالدفاع عن سيد ا ل م ر س ل ي ص ل ا ة ربي وسلامه عليه اللهم حبب إ ل ي ن ا دينه وسنته اللهم حبب الينا دينه وسنته اللهم اجعلنا قائمين بالحق والعدل والقسط اللهم اجعلنا قائمين بالحق والعدل والقسط اللهم نعوذ, الد... اللهم نعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال و ش م ا ت ة ا ل أ ع د ا ء وسوء القضاء ودرك الشقاء اللهم لا حول ولا ق و ة إ ل ا بك اللهم ا غ لكل مسلم ومسلمه ومؤمن ومؤمنا اللهم نفس كرب ا ل م ك ر ب ي ن و ق ض الدين عن المدينين وازر المرضى م ع ي اللهم اختم بالصالحات أ ع م ا ل ن ا و ل ل س ع ا د ة آ ج ا لنا اللهم اجعل خير أ ع م ا ل ن ا خواتمها وخير أ ع م ا ل ن ا أ و ا خ ر ه ا وخير أ ي ا م ن ا يوم ا ا ل قال لك الحمد في ا ل أ و ل ى و ا ل آ خ ر ة ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ا وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار و ق و م و ا الى ص ل ا ة